وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إِنَّكُمْ لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهوا يسألون أَيَّانَ يوم الدين يومهم على النار يفتنوا ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاكم ربكم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسعار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائر والمحروف وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصروا وفي السماء رزقكم وَمَا تُوعَدُونَ فَوْرَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قوما انكروا فراغ اليه فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فأوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليف فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال رب إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أوصلنا إلى قوم مجرمين لنوصل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا أتركنا فيها آيَةً للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه فقال ساحر أو مجنون فاخذناه وجوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عهد اذ أرسلنا عليهم هل ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمي وفي ثمود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 إنهم كانوا قوما فاسبيد والسماء بنيناها بأيد وإن لموسعون أرض فرشناها فنعم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لَكُمْ مِنْهُ نَدِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. إني لكم منه نذير مُبِينٌ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طارون فَتَوَلَّ عَنُهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ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 بأصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون